المخرج خرب لا اه لانتش الله اللهي طيب خير إن شاء الله الطريقة الثانية اللي هو ما قلنا الحمد والشكر على بلوغه لأنه جناعنا من نعمة حياتنا إن عمرك وصل إن عمرك زاد أو وصل يعني لحد ما بلغت شهر شعبادي شهر تقبل فيه الأعمال يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى يرفع عمالك في كل الشهرة دي هوتي نكحة أسأل ربي أن يرفع أعمالنا جميعاً وهو وهي أعمال مقبولة. أسأل ربي أن يرفع أعمالنا جميعاً ونحن مقبولين مقبولين عند ربي. إذا شوفي خطر هذا الشهر يا بنات إنه شهر طرب في الأعمال. كيف تحب أن يرفع عملك؟ وأنا صادق. وأنت صائمة وأنت ذكر لله وأنت ساجدة وأنت شاكرة وأنت حامدة وأنت بتوعهد ربي إنك يا رب ربي تبتليك يا رب. تبيت الجميل العهد مع الله عز وجل انك ترجعي وتزيدي هذه الطريقة الثانية الحمد لله كثيرا الذي لا يعني مهما أحببناه مهما شكرناه لا نوفي حقه أبدا سبحانه وتعالى الطريقة الثالثة بالفرح والانتهاك ان لازم تقبل على الأيام دي يكون في حياتك حتى لو كان عندك بلاء كثير من الناس بتدخل في في الفترة اللي بعدها بلاء كثير بلاء في الصحة، بلاء في الملاذ، بلاء في الموت، وبلاء في أشياء كثيرة جدا لكن الفرح والابتهاج بالأيام دي، لأن أقبل عليك أيام من في يمضون. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهنى الصحابة ويبشر الصحابة بيج شهر رمضان، شهر رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاءكم شهر رمضان، شهر رمضان شهر مبارك. كتب عليكم فيه الصيام، فيه تفتح أبواب الجنة وتم القبول بالجحيم، كما جاء في الحديث. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يهني الصحابة ويهني أصحابي بإنه أبشره جاهدهم شهر عود في شهر رمضان الطريقة الثالثة اللي احنا قلناها الفرح والابتهاب ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون جدا بهذا الشهر يفرحون بالقدوم مش الفرح بالقدوم على طريقتنا يا بلدي. احنا سأل ناس دي ستفرح رمضان بيتعمل ايه؟ تحضروا الاكل ودعوا ودعوا ودعوا ودعوا في الهيالكفية بره في المحلة تقدي كده عشان تجمع الاكل تجمع الاكل تجمع الاكل وتعمل ازمة فعلا يعني لا الفرح مش بكده الفرح انه اقبل عليك عبادة والفرح انه طالب عملك سنة وبقى في حسناتك سنة وبعد حسناتك رمضان زيادة يا رب بلغنا جميعا لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابة أدوان الله عليهم واحد سبحان الله لما واحد مات يعني سبق واحد يعني وكان بلغ, بلغ رمضان يعني فلما رؤية رؤية لهذا الرجل اللي هو زاد في رمضان وجد سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني رؤية له هذه الرؤية للراجل اللي مات اللي بلغ رمضان زيادة وكان عمل سبحان الله زي عمل التاني تمام طب ايه؟ والتاني كان شهيد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رمضان؟ مش مصار رمضان؟ يعني ده عمل لك حق أن تسعيد بهذا العمل ولكي حق أن تبشني بإن ربنا مننا عليك برمضان اللهم لك الحمد يا رب غيرنا لم يبلغ رمضان الطريقة الراجعة في الاستعداد لهذه الأيام المباركات العزم والتخطيط يلي عندك عزيمة إن شاء الله بين السنات يخلي لي العمل أكتر إن شاء الله ناوي بإذن الله كنت بتصدق وكذا تصدق بأكتر لو كنت بعمل مثلا بقرأ كم جزء أكتر أكتر لو كنت بالنسبة لي سبحان الله هاجع الورد المراجع أيضا يعني هتكفري من العمل الصالح أكتر من إيه يبقى عندك عزيمة وتخطيط في من رمضان ولذلك الكثير من الناس سبحان الله يخططون تخطيطا دقيقا للدنيا ولكن قليل من يخطط للآخرة ولذلك هذا نادر من يخطط للآخرة نادر التطيط للآخرة في طلب الطعام في الطعام والإعمال في الطعام وإني الله ربنا سبحانه وتعالى من اللي علينا رمضان دخلنا رمضان ربنا يجعلنا في طاع أكتر يوم لو الإنسان توفي الله عز وجل ولم يبلغ العمر رمضان يبلغ المرء بالنية ما يبلغ بالعمل يعني تخيلي انت لو قلت ان شاء الله انا اذن الله في رمضان ده السنة دي ناوي يعني كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا بس بصدق اتكتبت لك بنيتك اتكتبت لك قولي مثلا سبحان الله يا رجل العالمين ان انا ناوي ان انا في الشهر ده هيزيت هجيم طعتي جدا عن كل السنين السابق هتكتبت لك هجيم نية الخالصة زغيت خالصة حتى لو الانسان ما يبقى هينوت برضه على ايه على الطعام الطريقة الخامسة قلنا الطريقة السابقة العزم والتخطيط الطريقة الخامسة لاستقبال هذه الأيام المباركة عقد العزم الصادق على عمارة الأوقات من صدق الله صدق الله سبحانه وتعالى من كان صادقا مع الله عانه ربي سبحانه وتعالى من كان صادقا مع الله يسر ربي له سبل الخير كما قال رب سبحانه وتعالى فلو صدق الله لكان خيرا لهم فلو صدق الله نا كان خير لهم. الطريقة الثالثة في استقبال هذه الأيام المباركات الفقة بأحكام الصيام لازم نفقه في أحكام الصيام. إل ما هي المفترض؟ ماذا معنى الإمساك؟ ماذا معنى اللغوي والمعنى الشرعي للإمساك؟ يعني إيه إن الإنسان يكون صائم؟ يعني إيه في القصيم؟ من الواجب عليهم الفطر ومن الواجب عليهم الصيام ومن الواجب عليهم إعادة الأيام ومن الواجب عليهم؟ الكفارة ومين اللي مفيش عليه لا صيام ولا كفارة؟ في ناس مع عليهم بلايه اللي هو يوجد عليه لا صيام ولا كفارة؟ منهم؟ <تصفيق> أبدا مش مر أبدا المرضى اللي لا هنا لا يوفق إشباقهم أقولوك بعد كده ان هم لا يجب انه لابد ان يجب عليهم ايه؟ الكفارة, الكفارة. لكن فاقد العقل اللي جاله في دلوقتي الأمراض اللي هي اللي هي بس الزهاي اللي هو ايه؟ فقد تماما التمييز يعني مش عارفة بنتها مش عارفة أختام مش عارفة الصلاة مش عارفة إيدا مش عارفة حياة مش عارفة فلوس أبين مش عارف اللي هي إيه لا أصبح لا يعي رفع عنه التخنيف كما يرفع الطفل طب ما فيش عليه إطعام لا لا يوجد عليه إطعام يبقى الفرق بالمسألة نعرف إزاي الإنسان إزاي الإنسان يتفقد في هذه الأمور كلها وفاجد على المؤمن أن يعيد أو ي يعني يبتدي بعد كده يبتدي يفرع في فقه الصوم ولا يعذر بالجهل لأنه دي فرائد بأن الصيام هنا إيه؟ فريضة ربضانيا ينبغي للمسلم أن يتعلم مسائل الصوم وأحكامه قبل مجيء زي ما احنا بنقول كده لازم نتعلم في هذا الشهر كل أحكام الصيام علشان نبقى كلنا على علم به أحكام الصيام يعني تعريفه والأسئلة مثلا ناخد الأسئلة كل الأسئلة التي تهم الصيام ان شاء الله نكون صويت الطريقة التي يعني السابعة في استقبال هذا الشرع علينا أن نستقبلوا بالعزم على طبق المعاصي والتوبة الصادقة من جميع الزنوء أي واحدة فيها مصر على ذنب فينا مصر على ذنب لابد أنها تعمل إيه؟ لابد أنها تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة النصروحة ومن كل ذنب تقع فيه كما قرر ربي وتوبوا إلى الله جميع أيها المؤمنين والعلم تفرحون الطريقة الثامنة التهنئة النفسية والروحية كما جاء في ذلك إذا تتهيئ نفسيا إحدى بأدرس العلم لازم تحضر، ولازم تسمعي، ولازم تتهيائي نفسياً لان انت لما تيجي واحدة تقولك الشهر ده فيه كذا، الشهر ده فيه ذلك كذا هتدخل الشهر وانت ايه؟ عندك لما نتعب، استغلال هذي الأيام، على ذلك نقول سبحان الله يعني لما نيجي كلا ندخل في شعبال كتري نحمس الهمن، بيدخل الإنسان رمضان هو ايه؟ هو تحمس وهو مضب العرب، الطريقة التأسعة أيضاً يعني الإنسان المفروض بيدخل في رمضان بانه لو قدر بقى يحضر نفسه في الصدقات يسر الامر ده لأ, لا كنت تقدر تطبخي للناس أو تطبخي للفقراء تطبخي ما كنتش تقدر تطبخي للفقراء هتاكلهم اكياس من ديهم ما كنتش تقدر تعملي ده كله اعملي اكياس تمر يعني نوعي في العطاء نوعي في الصدقه ولو شرب تمره انت عارف شرب التمره اللي ده صدقه ده بي ده عامل ايه هي هي ياتيكي هي ممكن مسجله تاخد من ايه من هنا ال... من هذا سبحانه وتعالى، إذا كوني دائما على حر... حرصي دائما إنني تكوني من ما منص... مايمرش عليك يوم، إلا وأنت متصدق في هذا اليوم بأي شيء ولا بقليل حتى بإيه، حتى بأي شيء، حتى إذا لم تستطيع أن تنفق شيء، فأخلي بالك إن أول صلقة كتيرة جدا، كلمة طيبة صلقة، مساعدة المسلمين صلبة صرف صلقة، إنك تقولي كلمة طيبة إنسانة صلقة. إنك سبحان الله تعيني أقتل في حاجتها صدقة إنك تمشي مع واحدة تعينيها في حاجة ليها صدقة كوني مفتاحاً للخير في هذا الشر مغلاقاً للشر أيضاً بالنسبة للنقطة التي تلتر أو الطريقة التي نستقبل هذا الشهر أن تفتح يفتح الإنسان صفحة بيضاء مع الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بتوبة صادقة بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصلاح العلاقة مع الوالدين الولد او البنت بدخلوا الصيام وهم علاقتهم سيئة للغاية مع الوالدين ازاي؟ الصحيح اولا مع والديك علشان تصل حتى يقبل عملك ولذلك اولا مع الله سبحانه وتعالى بالتوبة الصادقة مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع عمي و اكتناب مع الوالدين والاقارب والارحم ومع الزوجة ومع الاولاد بالبر والصدق والصدق, والصدق, والصدق, والصدق بعض الناس بيقعدين في بيت واحد الزوجه مخاصم زوجها والزوج مخاصم زوجته وداخل علينا رمضان ما ينفعش تستقبلي هذا الشهر وانت في هذه ده في شهر من شهر شعبان من شهر شعبان هيوفر للمؤمنين الا شاحن ومشرك اللي بينه بين اهل وخصام لا يوفر له اللي بينهم بين اهل وخصام لا يوفر له اللي بينهم بين اهل صلح بين بين رحم وخصام لا يوفر له اللي بينها وبين أخوها وأختها أو كخصام لا يغفر له حتى لو كانت هي سبحان الله حتى لو كنت بتقولي أن أختي السبب أختي سيئة أختي بكلمها بتنفوضني معلش حتى لو كانت سيئة صليها ولو, ولو, ولو أغلقت في وجهك التليفون صليها في هذه الأيام حتى لو شفت نمرتك ومردتش عليك انت خذت بالأسباب انت وصلتي هي قوة لكن لك الأجل أن انت وصلة انت ترفع عملك انت يغفر لك لكن هي كما قال ربي سبحانه وتعالى لا ت لا, لا يغفر لمتسامم ولا مشرم لا يغفر مثلاً، أن تقول من هؤلاء ولا مشرم، فأصلحي مع والديك الأيام دي بقى أيام رجوع إلى الحق، اصلحي مع من أفسدت معه ظلمت إنسان رجعي رجعي الله عز وجل أخذت حق بغير أخذ شيء بغير حق ردي الحقوق لأصحابها رجعي الحقوق لأصحابها. إذا كانت لك علاقة بأي, بأي من أي من أسرتك أي من أسرتك أخ أو أب أو أم أو أخت أو جار بخاص مجارتك يعني ولو تحت الإسلام إياكي إنك تطاع تحت الإسلام لأن هذا الأمر لا يغفر له من يفعل ذلك إصلاح مع المجتمع أن تعيش في جو تكون مع في في هذا المجتمع عبدا صالحا نافعا إنك تعيش وأنت نافع يعني إيه نافع يعني ممتد خيرك النافع أن يكون ممتد خيره يعني ايه ممتد خيره ينفع غيره الذي يمتد خيره و الذي ينفع غيره يعني خلي بالك أن انت تنفعي نفسك طب انت في الأيام دي تنفعي نفسك بتصلي، بتصومي بتت... بت... بت يعني بتقيم الليل سبحان الله لكن استزيدي بقى كوني عبدا يمتد خيرك يمتد خيرك يعني ايه؟ حب الناس عند الله عز وجل أنفعهم للناس. كوني نافع للناس. كوني بابا للخير للناس. إذا استطعت أن تقدمي خيرا لأي إنسان وإياك إياك أن تظن أن أي خير أنتي له إنسان ممكن هيروح عليك أجره. ما تظنيش أبداً لأن أجرك على الله وما تجعليش أجرك على الناس. لأن الناس ممكن عمهم احسنتي إليهم قبل القلب وقبل الإحسان بالإساءة. فأنتي فأنتي أعملت إحسان وعاري إحسانك لمن فكوني على ثقه ان احسانك لن يضيع واياكي تظني ان انت لو مع الخلق والخلق اساء اليكي ان هذا هدي عند ربي بالعكس اجرب على الله عز وجل المضاعف لانك احسنت بمن اساءوا فلا يضيع ربك سبحانه وتعالى اجرك فكوني صالحه في المجتمع كوني عضوا عاملا في المجتمع كوني على الخير كوني مفتاح للخير كوني عونا لاختك كوني عونا لصاحبتك كوني عونا لوالديك كوني عونا للإخوانك، كوني عونا للفقير، كوني عونا للمريض، كوني عونا لمن ي... يمد إليك، يمد إليك ويقولك، بيسألك مثلا، ويكون ذلك في طاعة لله سبحانه، ويكون في عمل لله سبحانه وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس أنفع للناس أفضل الناس أنضموا، قيسي في أفضل، قيسي حياتك، وشوف أنت نفع عند الناس ولا لا، بقدر نفعك للناس بقدر ما كانت عنضموا، أماهم الله. جعلني وياكم هؤلاء. ولذلك نقول سبحان الله كيف نتحمس نستغلال رمضان أولها بالإخلاص الله سبحانه وتعالى في الصيام لأن الإخلاص روح كل الطعام إن بصوم من صام من قام رمضان صام رمضان إيمانا واحتسابا يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا يعني مخلص الله عز وجل في هذا محتسب الأجر الني على مين سبحانه وتعالى ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله عليه وعلى قدر نية العبد وعلى قدر همة العبد وعلى قدر مراد العبد ورغبته في ذلك يكون توفيق ربي وانت داخله تقولي رمضان يا عيني وفرحانه بالشهر في ناس كتير بتبقى قلبها طاير قبل ما يتبدا رمضان انها شهر اللي فيه مع النفس تقرب فيه على سبحانه وتعالى ولذلك امرنا رب سبحانه وتعالى بالاخلاص في كل عمل وقال ربي سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله وصينا ذلك اذا الصيام يحتاج إلى اخلاص ويحتاج إلى تنقيح انك تطمئن للصيام وان رب سبحانه وتعالى يوفقك الى هذا العمل النقطه الثانيه معرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الناس في هذا الصائم هذا الشهر بالقدوم هذا الشهر يعني وكان من وهذا ايضا من دل الصحابه يقول جاءكم شهر مباره كتب عليكم صيامه كما جاء في الحديث يبقى ده شهر بشره وبركه يبقى لما يجي الشهر ده بصي اصحواتك وعريب وحبايبي بهذا الشهر جاءكم كهو الشامع كريم اللهم تقبل منا اللهم جعلوا مارك مباركة اللهم أهن فيه على ذكري يبقى ورضو ايه بشري أصحابك بشري حبيبك بهذا الشهر النقطة التي تلي ذلك استشعري الثوار وانت من حجات اللي بتحلي حياتك في الصيام انك تستشعري الثواب ثواب الصيام انه وانت صايمة جعانة اتشعنا مجهدك جسمك تعبك لكن تخيلي بعد ما تيجي تشوفي سبحان الله في يوم قريب جدا أنت إن شاء الله عند الله من المستفين الأخيار تستفعك ربي سبحانه وتعالى بمكان خاص هاي باب أو خاص بيك باب لوحدك باب لوحدك بينادى عليك اسم باسمك فيه فين فلانة وفلانة وفلانة الصائمات ليه؟ هيا عشان لأنهم هيكرموا بالدخول من هذا الباب فقط باب الريان لا يدخل منهم إلا الصائمات الصائمين الصائمين فا اذا دخل منهم اغلق عليهم لذا وقيل يقول بعض السلف دو يعدل الصائمين ويعدل الصائمين في يوم القيامة سبحان الله مائذة يأكل منها الصائمين والناس في ذلك اليوم العظيم فيقال يا ربي لمن دهالك يقال لهم لأنكم عن الطعام والشراب والناس اكلوا فالجزئ من جنس العمل يوم شديد برده لكن سبحان رب العرش العظيم على تكريم, تكريم ربي للعرد الجزاء من جنس العمل تكرمي على قدر عملك تكرمي على قدر طاعتك تكرمي على قدر ما قدمت بين يديك يعني احنا بنعمل العمل احنا بنندفع بي لأن ربي غني عن كل عمل نفعله اذا استشعار الثوار ان اجر الصائم عظيم لا يعلم الا الله لما بالصومي بعض الناس لما تقول الصومي ما عندهاش استهدام للصيام يعني ايه؟ يعني ما بتجهدش نفسها في الصيام فما عندهاش الاستعداد وهي لو استحضرت كده إن أجر الصوم لا يسلامه عد لا يعلمه إلا الله كل ابن أعمر ابن آدم له إلا الصيام بس فهو إنه لي وأنا أجزي به طيب إطاره يجزي به إيه؟ لا يعلم هذا الجزء إن الله عز وجل النقطة الأخرى لما تيجي تقصي بقى متصايمة كده طيب أنا في نافلة وأنا يعني ما لجت نفسي في النافلة بص انت اللي حواليك يضعوا الطعام والشراب جزاك من الاخرين يعني طالب حبتك زي من الاخرين شواصلوا بشي الله يفضلك لما تيجي تشوفي الناس حواليك فاتره انت صايمة وعدين يحطوا الطعام والشراب وانت, وانت صايمة نافلة وانت في الوقت لأميرة نفسك توم تقولي ايه؟ طب افضل معاني، او مش فرض يعني افضل معاني ليه لان نفسك طاقت الى الطعام والشراب لو ذكرت نفسك هم عادين يأكلوا وانت اليوم اللي انت صايم هذا يباعد ربي بي بين بوجك والنار سبعين خريف سبعين خريف يباعد يبقى مين الأجمل الأكل اللي عادين يكون أكله ده جبنة والطعمية والحلو ولا مش عارفة وإيه وإيه ولا إنك ربنا سبحانه وتعالى ملنا عليك بسبعين خريف يبعد بي بينك وبين وجهك النار يا رب نجينا نعم محتاجين والله يبن السين والله احنا محتاجين الصيام لأننا يعني لا يعلم الذنوب إلا الله عزوجل لأن يعني يخطي الإنسان وقد يرد وقد لا يرد لأنه فلما تيجي تصومي هذا هذا لما تيجي تصومي يوم واحد يباعد بينك وبين نار سبين خليل إذن استحضري استحضري وإنت في, وانت في في الصيام ان انت محتاجة ان انت لو تخيلت مثلا وانت في الصيام توفاك ربي سبحانه وتعالى وانت على الصيام يلعث المرأة على ما هو عليه تبعثي صائمة تبعثي صائمة عابدة لله سبحانه وتعالى وإذا بعزتي وأنت صائمة قولك فضلي من الله سبحانه وتعالى وبعد كده تنادى عليك من باب الرئيان تشريف تشريف أن العبد يدخل من هذا الباب الرئيس اللهم لا تحرم الصيام لما يكون إنسان بيحب الصيام وبعدين بيجي الطبيب بيحب يقول له ما تصوبش لأن الصيام يبع عليك ضرر. نقول سبحان الله العاشر عظيم قد إيه بيحزن وقد إيه بيأسن وقد إيه بيهد يتمنى يتمنى ويدر ويقول لأحبائه بس ادعوني ان الدكتور ما يمنعنيش ابن أخطر بيبقى الآن الامر ايه امر سبحان الله امر جلل امر جلل ان انتي جينش شهر ده شهر رمضان ويقولن عليك ربي بالصيام وتدخني من باب وبسرعة يخلص الشهر شهر رمضان استحضري ان صيام رمضان يغفر لك ايه ما تقلب من ذنبك سبحانه ربي العرش العظيم رمضان استحضري، ان ابواب الجنان تفتح في رمضان أبواب الجنة ولذلك هذا وتغلق ابواب النيران شهر ايش الشهر الكريم ايش الشهر الكريم ده اللي تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار وتصطف فيه الشياطين يعني الامر ميسر لك العمل الصالح أنت منتظره ايه ده انت جاي سبحان الله شهر فعلا شهر مبارك شهر مبارك الكريم والله شهر مبارك سبحان الله فاستحضر الأجل وإنت صايمة دائما استحضر الأجل لما بتستحضر الأجل بدأس عالي جدا في رمضان يستجاب دعوتك لأن, لأن الصائم مستجاب الدعوة ولذلك طول ما أنت بتصومي أو يغفر صيامك أو بتدري أنت صايمة يستجاب ربي سبحانه وتعالى دعوة الصائم مستجابة إذا كان سبحانه الله بكل شي حرام ولا كان الفئيت والإيئة مجبات الأشياء التي يقبل بها الدعاء، فإذا كان هو هذا الشهر دعاء الصائم يقبل في رمضان مستجاب يستجيب يا رب يستجيب ربي للصائم كل دفض كل ذلك كرم علينا من الله عز وجل فلنكثر من هذا الصيام نقول سبحان الله أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم معرفة أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أشياء التي نعرفها أيضا في هذا في الاستقبال هذا الشهر معرفة أن من هذه النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصلاة لكن في رمضان كان ما كان شغله إيه؟ كان ريح المرسلة. كان يخص رمضان من العبادات بما لا يخص كل الشهور ومما يزيد التحمسا للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أنواع العبادات بما لا يخص غيره من الصور فهل أو هل أقبلنا على هذا الأمر؟ واجعلنا رسولنا صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه لنا لنا اسوه حسنا في رسول الله صلى الله عليه لكم في رسول الله ايه اسوه حسنه الطاعات مقاطع في هذا الشهر ادراك المسلم البركه من الاشياء اللي بنعرفها ايضا واحنا بنقبل عنه. ادراك المسلم البركه في هذا الشهر من ملامح هذه البركه سبحان الله طب ايه البركه اللي احنا بنقول هتحصل لنا في رمضان دي قال لك إيمانية. مشاعر ترى المؤمنين في هذا الشر والكلوب حية قوة الإيمان إذا لما تجد تجد بركة أو بركة في قلبك تجد الأقبل على ربي سبحانه وتعالى يحصل بركة في قلبك فعلا بركة في القلوب بركة في القوة الجسدية طبعا رمضان ده بيبيننا أننا عندنا قدرة نعمل بس بسحنا لكسانة والدليل على كده بتعوي طول يوم صيما وما أن تفطري إلا تعمل إيه تجري تنهافي على صلاة التراويح. وما أن تنتهي صلاة الطريع الفجر بيبقى على قريب دلوقتي الفجر بيبقى على كلم يا بنات لا الآن على وضع لكن فرمضان بيبقى على كلم اه يعني وقت نومك قليل جدا يعني لو نمتي ساعة أو, ساعة أو ساعتين يبقى انتي نمتي وبتقومي بعد كده عشان تقيمي ليلك أو, تتصح أو تتصحاري وبعد كده بتتدي يومك الثاني كده ولو جاءت العشرة الأخيرا بتشد المأزر فبتبتلي نفسك صاحية النهار وعلى رغم ذلك عندك القدرة من أنت تعملي إذن رمضان بيبيننا إيه إن إحنا كسهلة إن إحنا نستطيع أن نعمل والدليل على عنك لأننا وبنعمل وبنستزيد ونستزيد البركة الإيمانية وفي الأيام الثانية لا نعمل وبنفسل ونكسل ونغفل ولكن البركة الإيمانية غير معروفة إذن البركة الإيمانية مرتبطة إيه بالعمل الصالح والبركة الجسدية كذلك كل ما تعملي بالطاع كل ما يزاد يعني سبحانه تأتي المعونة من الله سبحانه وتعالى على قدر المعونة على قدر في قلبه على قدر ما, ما عمي والنقطة الثالثة في البركات يا غناتي البركة في الوقت جميل رمضان شعبه جميل بركة في الوقت ما شاء الله قوة إلا بالله قرأت الكرآن ختمت الكرآن سبحت وقلت أذكارك أذكار الصباح وأذكار المساء وأقمت ل وسهرتي وعملتي على عم... ان ممكن تعملي اعمال بيتك ورحتي للقيام الليل وكل ذلك عشان اللي بيتكلموا عشان بس الصوت اللي ورا بيتابعوني عشان انا مبسوطه حبايبي كل ذلك يا جماعه وده بركة اسمها بركه الوقت في حياتك بركه الوقت في حياتك ان وقتك انما تكوني جالسه مجلس علم تغتنمين اغتنمي السماع حتى لو كنت عارفه الحاجات اللي فيها اغتنمي عشان تاخدي الاجر لأن الأجل في دروس العلم على قدر ما تنتبه وعلى قدر ما تسمعي فانتبهوا حبيبي عشان تاخدوا الأجل إن شاء الله كاميرا من الله عز وجل حتى تقوم من المجلس وقد غفر لكم ذنبهم احنا لما بنجتمع أكيد الأمر بيبقى النسبة بعضنا اللي هو في هذا الأمر لكن كفاكي شرفا إنه مجلس ربيطة بالله عز وجل مجالس العلم التي تحضرها الملائكة من رؤوسك من رؤوسنا لعلان السماء ملائكة تصطف معنا في هذا المجلس أسأل ربي أن نحوم من هذا المجلس أنا وأنتم إلا وقد غفر لنا ونقاوم الله يشقى بهم جلسهم يعني لا تظن يعني إحنا جهذنا لما نور انطفى أننا نجلس وجلستم علشان يمن علينا ربي بالأجل للآخر إحنا مش عايزين نكون من الذين يتهاونون لا عايزين نكون من نحنا بنصبر على إيه على أي مشاقة تحصل نكون نتمن حتى يتم ربي ينعم علينا تفتح سبحان الله يا حباي في هذا الامر لما ننظر الى البركة نقول وبركة الوقت من اعظم الاشياء في بركة الوقت انك بتعملي اعمالي اليوم والليلة وانت الوقت ايه بتقولي واسع ما انا في الايام العديدة تعملي وانت بتقولي ايه مفيش وقت مش لاح اعمل كذا فلنقتنم بركة هذا الشهر الكريم ونقتنم بركة للقرآن لقالم الشهر ده كله شهر الايه القرآن لما تيجي تنظري كده في حياتك والقرآن بركة كتاب انزلناه ايه يعني أنت اللي أنزل عليك البركة في هذا الشهر القرآن بركة صحبة القرآن وإياك أن تنتهي صحبتك مع كتاب رب سبحانه وتعالى ولذلك لما ينظر الإنسان إنه مما يزيد في هذا الشهر تحمسا لإستغلال هذا الشهر استحضار خصائصه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصائص هذا الشهر كثيرة جدا من خصائص هذا الشهر إنه وإنت صايمة أو يوم القيامة خلوه فم الصائم أطيب عند الله ريح المسك ريح بوقك أنت بتحوني فمك انت بتقولي متغير عند الله ريح جميلة طيبة. أطيب من المسك قلك سبحان الله أطيب من رائحة المسك شوف دم الشهيد الايه؟ لكن رائحة الفم الصائم أطيب يعني تخيلي إنه أفضل من كمان من إيه من دم الشهيد سبحان ربي النقطه الأخرى خلو بعد خلوف فم الصائم استغفار الملائكة للصائمين طول ما انت صايمه تستغفر لك الملائكه حتى تفطري حتى يكون الفطر ليس هذا فقط تزين لك في كل يوم جنته ويقول يوشك عباد الصالحون أن يقطع عنهم المعونه والأذى ثم يصير إليه يقولوا للجنة يقول للجنه عباد الصالحين دول قربوا يوشكوا انهم يحصل ايه انهم يعمل لهم تفتح لك أبواب الجنة ولزيك تفتح لك أبواب العمل الصالح فيها ليلة الخير من ألف شهر ليلة القدر كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه يغفر للصائمين في آخر ليلة من رمضان يغفر لنا في آخر ليلة من رمضان ليس هذا فقط لكن لله عتقاء من النار في آخر ليلة تعتقر قطنا من النار جميعا يا رب العالمين يعزك من من النيران النقطة الأخرى استشعر أن الله سبحانه وتعالى اختص الصوم لنفسه بيه أن سائر العباد لا تعادل هذا الاختصاص يزيد المؤمن حماسا لاستغلال هذا الشهر أن ذلك الأمر الله سبحانه وتعالى النقطة التي تلي ذلك معرفة من اجتهاد الصحابة الكرام في في هذا الشهر الكريم الصحابة كانوا بيعملوا ايه؟ في تلاوة القرآن وفي النفق على المساكين وفي الصدقة وفي الإحسان وفي الطعام وفي تغطير الصائم ولو كان الصائم غني مش لازم تقول يا فطر صيبين فقراء أبداً أبداً فطري أي صائم ولو صحبتك ولو أختك ديها طمر بعتناها طمر بعتناها طبق جميل بتعمله بعتناها طبق حلويات حتى لو كانت تقولي طه هي عندها مش مشكلة تفطير الصيام أي كان هذا الصيام معرفة ان الصيام يشبع الصاحبي دي يجعلك يوم القيامة يجعلك وانتي بتعملي كده بتقولي يا رب جعله شفي عندي يا رب انا محتاج السبع يوم القيامة معرفة ان شهر رمضان هو شهر الإي الصبر لانه لما ذكر صيام وقيام يحتاج الى صبر عشان تصومي بالنهاش قد يكون يوم محر يحتاج الأمر منك إلى إيه؟ صبر. إلى صبر قد يكون القيام سبحان... على ساعات من قليلة يحتاج منك الصبر إلى لذلك تجد سبحان وجود وجوه المتهجدين وضاء فيها وضاء مع إنهم مفيش نوم لكن تجد نورا على وجوه المتهجدين المتهجدين لما قاموا لله والناس يوم أطوى ربي عليهم من نور ولذلك ضيء سبحانك يا رب العالمين إن دايما وجوه القائمين الصائمين أكثر وضاء. أطفع عليهم ربي سبحانه وتعالى من فضلي وكرمه وسطعت قلوبهم بالنور وسطعت غريحهم بالنور نقول وفي ذلك يا أحبائي سبحان الله في هذا الشهر الكريم حواثز كبيرة في شهر البعاكان وشهر الرحمان وشهر العطاء وشهر الهود وشهر الكرم أستغربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم آمي يا رب العالم سردس يمرى ما هذا شعبان بدعا نعم أيها الأخت اللي بتسأل في على, على النت سود يعني تصوم شعبان كله بدعا؟ لم يفعل النبي صلى الله عليه معظمه لكن لم ينسوا النبي نبي صلى الله عليه شهر كاملا إلا شهر رمضان علشان حتى الألم أنت عارفة بيبقى عندك إيه؟ بيبقى شيء لكن شهر إيه متميز لكن لو صمتي شعبان وصمتي رجل هيبقى في أجنة صح في شهر شعبان بنعد الإيه؟ السقية. بنمر نفسنا على الصيام، بنمر نفسنا على القيام، بنمر نفسنا على قصر التلاوة للقرآن عشان كالبوابة لي ايه؟ رمضان أما رمضان لا يعديله شهر, شهر ده شهر الايه؟ بترقين. شهر بقى، شهر القرآن مش هالبادل، خلاص بدنا أنت تحصودي في رمضان هتقومي، هتصلي، هتقيم، ولذلك لا يعديله شهر فلا تصني شهرا كاملا إلا شهر؟ <تصفيق> شهر إلا رمضان إلا لو كان عليكي أيام من الايه؟ <تصفيق> قضاء. لو كان عليك ايام ندر او ايام قضى في الحالة دي ممكن الهسان يعمل ايه يقضي او يصوم طبعا هنقول بعد كلا بالنسبة للأسئلة هل نصوم النصف الثاني من شعبان ولا لا نصوم النصف الثاني من شعبان لذلك سبحان الله يعني لما نيجي نقول في في أسئلة رمضان الأسئلة التي تتعلق برمضان رمضان أسئلة كثير جدا أسئلة رمضان ممكن, ممكن نجمع يعني جيم كده بعض الأسئلة هذه الأسئلة نقول مثلا في يعني في التعريف في شهر في شهر بالنسبة للصيام في للصيام بعامدا يعني تعريف الصيام بنقول أن الصيام في الشرع هو إمساك بنية بريت نصوم عن أشياء مخصوصة لي الأكل والشم والنكاح الجماعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من شخص مخصوص يعني مسلم بالغ عاقل قادر مقيم غير حاهد ولا نفسه فلا تحكم الصوم مع قيام هذا العزر يعني بل يجب القضاء من يجب عليه القضاء هنذكره أيضا طيب بالنسبة للسؤال السؤال التالي يقال ذكرت في التعريف الفجر الثاني فأنا هناك فجر أول وما فرق بينهما ما الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني الفجر الأول الفجر فجراني نعم فجر يسمى الفجر الكاذب ويعرف هذا الفجر ببياضه الدقيق العمودي من جهة الشرق يعني اللي بيبقى عنده ف... كده في أرض الفضاء كده يأجد كده ايه بياض دقيق عمودي من جهة المشرق ده كأنه ايه بيقولك كأنه يعني كأنه حاجة كده مش آه مش حقيقية طبعا الفجر مش حقيقي نعم هذا الفجر لا يتعلق بي حكم شرعي يعني لو شرط المنظر ده هتأكل وتشرب مازلتي إذ هو جزء من الليل الفجر الكاذب جزء من الليل فلا يدخل به وقت الصلاة ولا يحرم في الأكل والشرب لمن أراض الصدق أما الفجر الثاني اللي هو الصادق ويعرف ببيضه المستطير منتشر في الأفق تجد البيض انتشر في الأفق هو ده الفجر اللي هو الايه؟ اللي احنا الصادق اللي احنا بنتوقف تماما في الطعام والشرابي وهذا الفجر هو الفاصل بين الليل والنهار أول ما بيجي الفجر ده بتلقيب على كده النهار حصل ايه؟ شاقشة عرطول زي ما بيقولوا كده طلعنا نعم حصل الشروق أو جاء بعد كده ولذلك قيل ويرى هذا الفجر إنه اللي هو الفجر للصادر المهازي الثاني بأنه هو ال مستطير منتشر في الأرض وهو الفجر هو الفاصل بين الليل والنهار بيضه هو اللي إحنا به بقول ربي وكونوا وشربه حتى يتبع من خيط الأرض بخيط من الفجر أول ما يظهر لك هذا الأمر لبنتك لا تمثيله تماما ثم قلنا سامئلي لما السؤال الثاني لماذا سمي شهر شعبان شهر الصيام شهر رمضان لماذا سمي رمضان برمضان لماذا سمي رمضان برمضان ها ها هم ثالث هم الأخوات اللي في الصحف الأولاني قالوا لده قال لك إن هو الشعب بالنسبة لشعب المازل سمي لأن نقية العرب كان دا أسماء الشهور من اللغة بيسموها بالأزمنة التي فيها فوضق رمضان أيام رمض الحر يعني اشتد الحر فيها شدته فسمي رمضان من شدة إيه؟ الحر حد من الوراء جاوب السؤال ده، مين اللي جاوب السؤال ده؟ ما شاء الله عليك زيك <تذكر> الله خير. طيب، هو هنا سؤال آخر. <تذكر تذكر> السؤال التالي ما هي بعض فضائل شهر رمضان؟ ما هي بعض فضائل شهر رمضان؟ أول حاجة فيه أول وأفضل فضيلة في أول فضيلة فيه هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن كما قال ربي سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو من مس ودينتم المهد والفرقال. حاجة ثانية أنه نزول القرآن في ليلة مباركة عظيمة كما جاء في كتاب ربي إن أنزلناه ليلة مباركة إن كنا من فيها يفرخ كل أمر حكيمة ما قال ربي سبحانه وتعالى الأمر وقال ربي سبحانه وتعالى إِنَّا أَنْزَلْ مَنْ فِيهِ لا يبدأ موجودة في هذا الشهر النقطة الثالثة من فضائل هذا الشهر رمضان أن الصوم جزاء لا يعلم إلا الله إلا صنف أنه ليه وأنا أوزئ إليه شهوته وطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آذر له يضعف الحسن بعشر أمس الياء إلى سبعمائة إلا رمضان يضعف أكثر من سبعمائة أن الجزاء في هذا الشهر لإعلام الإطلاع إذا الجزاء هو إيه جدا النقطة التي تانت وهي الرابع من الفضائل أن للصائم فرحتان فرحة, فرحة لما يحط الأكل على صفرته تطلع منه الروائح الجميلة وتشمي أو أنت بتطبخي على شمي أو إنت سبحان الله قاعد وضع الطعام كده وقاعد رايح حاجات تحطي الأطباق وكذا وببسي الأكل ده والأكل الشهي اللي إنت بتحبي ده وتطلع منه الروائح والعزمات شغله فوق في المعدة بقى يعني بتجري والعابك يسيل على الحاجات الجميلة اللي إنت عملاها وساعة ما يحكي سبحان الله آذان تلاقيك فرحانة ومتعب داخلي وتمدي إيدي والحاجة الجميلة اللي إنت نفسك حتى تبقيها المفروض إن إنت بتعملي السنة المفروض هنقول السنة في رمضان إيه نقدر على التمر لا مش التمر ولا من الثمرات أو ماء لو ملاقتيش طمر إحنا طبعا في بيوتنا كنا نعمل إيه ويعملوا إيه الأمهات وكذا كانوا يعملون الطمر باللبن كان دايما يعملوا كده. لكن في حقيقة الأمر السنة أن ينأخذ إيه اللي هو الطمر إذن من خضائل هذا الشهر أنه ليه طرحتان فرحة عند فطرة وفرحة لما تشوفي عند القرن بسبحانه وتعالى وكمان لما تيجي تشوفي الفرحة دي وانت لخلوق فم الصائف أطيب عند الله مراحة المسك في الدنيا وفي في الاخره يوم القيامه اقول لك يهد كده جدا الريح دي بتاعه مين اقول للصائم فرحتان ومن فضائل الصيام ايضا رمضان أن صوم جننه كان يوم صومكم احده فلا يغص ولا يسخن ولا فانسبه احد او قاتله بناكل ان جاء الحديث الذي رواه البخاري بالمناسبه يا بناتي لا مين بيستخدم سواك ها طيب ومين عايز يستخدم سواك بس على طول ما شاء الله يعني النهاردة ان شاء الله هندي سواك للي هيستخدم دلوقتي اطفالنا كلها ها ها ممكن نعمل اسئله واللي ايوه انت الاسئله واللي جوابيه ها اللي جيب ايه وهنجيب فضل السواك هنقول دلوقتي فضل السواك عشان تعرف برده بس احنا كتير قوي مش هيكفينا السواك اللي معانا شاء الله هندي بس اللي بيستخدم الاسنان ويرجعوا مش هندي ها بزياده هيبقى متين متين احنا عندنا هنا دلوقتي النهارده 400 طيب بنات من فضائل لل... السواك ده بس مش عايز اقول دلوقتي السواك الاجانب بيعملوا فيه ايه يعني هم يعملوا فيه وإحنا اللي ربنا منع علينا بر... ب... بهذا الدين وإن سبحان الله الحريث النبي صلى الله عليه وسلم سيبين السنة طيب من فضائل رمضان أيضا أن الصوم جنة يعني إيه جنة وقاية وقاية نعم يقل سبحان الله في ال... يعني مكفرات للذنوب بقتنبة الكبائل الصلوات الخمس كما جاء في من ضمن فضله إنه مكفرات للذنوب إنه الإنسان لما يصوم رمضان قال لك يعني سبحان الله الصلوات الخمس والجمعة الجمعة بينه لما بينهم إذا ابتنبت الكبائل وكمان رمضان إلى رمضان أيضا من ضمن فضائل هذا الشهر الكريم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغضقت أبواب جهنم كما سبق في الحديث منها أيضا أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفق رفر له ما تقدم من ذنبك كما جاء في الحديث الصحيح منها أيضا من فضائل رمضان إن في الجنة بابا يقال له باب إيه؟ الريان الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة تخيلوا بقى تدخين داخلين مع بعضكم يوم القيامة لأنكم كنتم صايمين في أحد الصادم يعني من هذا الباب يقال أي نص خلي بابك يا في هذا الحديث منهم من مصامون يمرقين لا يذكر أحد غيرهم. يقال أين الصائمون فيقومون لا يذكر منهم أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يذكر من أحد غير أي الصائمين. منها أيضا سبحان الله أن يعني الصوم لا عدل لهم. فش حاجة تعدل الصوم. على شين كده كان الصوم للشباب مهم جدا يا بناتي. الصوم للشباب اسمه إيه؟ جنة. <تصفيق> جور قايه والشباب وقاية يعني يضبط ينضبط مع تنضبط مع الشهوات البنات والولاد لأن دائما البنت اللي سبحان الله تصوم كتير تجديها تقيه الصبح يلا والسباع اه احنا قلنا امبارح السباحه السياحة سياحه صوم السباحه للشباب ايوه يعني حتى البنات كثره الصوم لو لقيت نفسها انها فيها عندها أشياء كتير مش كويسة وكده عليها بالصيام يتبح ينضبط الشهوات وتجدي بعد كده كل الفضل اللي عندك معنضبط شهواتك ولذلك من أفضل الأشياء الشباب مش مش الأم تخاف على بدناها ننصوب خليها ننصوب خليها ننصوب عشان تنضبط معاملاتها و تنضبط علاقتها نورة الأخرى يا بناتي طيب إذا أقبل علينا الشب من رأى الهلال الهلال شعبان مثلا من رأى الهلال ماذا يقول ما أهل علينا بالإيه باليوم والإيمان والسلامة والإسلام ربي يا رب ركمان وأول ما تشوفي الهلال تقولي ذلك وفي هلال أي شخص ما حكم النية في الصوم وما صفت النية وما وبت النية طيب هقول له هقول دلوقتي دلوقت اللي هيجوم هيخد سواك بس يستخدم عشان هيبقى عليه حجة خليبانه ما حكم النية في الصوم هل النية ايه شرط ولا غير شرط ها, ها, ها, ها طيب بقى الحجة شرط إللي حاجة, حاجة, حاجة طيب حكم النية في الصوم هذا الأمر من علماء يقول, يقول أنه يحتاج في كل ليلة نية ونية في كل ليلة صوم. لأنك الطحيد المرأة وينقذ الطاقة النية يبقى المفروض العملية تبين تجربة ما حبني وما صفة النية وما صفة النية, النية. حكم النية طبعا لا هل تُطْبَع هل, هل الصوت بدون نية؟ لا طيب. وهل ربي سبحانه وتعالى طيب وماذا تعني النية؟ وماذا تعني النية؟ لا ماذا تعني النية؟ ما أنا ما بكلمش على المحل أنا قلت ماذا تعني النية؟ العازم تعني العازم تعرف الصيام العازم اسمك إيه؟ إيه؟ يلا يهمد ال ال ده ليك يا هن. بس ستستخدميه يهمد لأن فوائده كثيرة جدا. هنقولها إن شاء الله بس الوقت في لا يتسع وانا يقول يموت طيب من يبارك في الوقت النية زي ما قالت هند كده عزم القلب على فعل الشيء وعشان كده النية بالقلب انت قلبك عزم ان انت تصومي إن شاء الله مش ريسة بتقولي انا بفكر انا بتردد عزم القلب على فعل الشيء فمدأ قصد الإنسان شيئا فقد نوى لذلك كان مكان القلب النية مكانها القلب والنية المقبوبة من في من المسلم في الصوم يعني معرفة إن أبوك في الصيان لازم بيبيعهم. بعض الناس بعض الناس تتلفظ بالنية بقولهم اللهم إني نويت أن أصوم غدا فرضي من يوم كذا من رمضان هل هذا لو أصل في الشرط؟ لا لا طيب كلكم قلتم إن شاء الله دلوقتي كلكم طيب السؤال السابع ماذا يجب على المرأة إذا حاضت أو نفست في شهر رمضان؟ ماذا يجب على المرأة؟ ها؟ دفتر؟ طيب، إذا، أو يعني، يعني، لو صامت هل يجوز للمرأة أن تصوم في ذلك الأرض؟ طيب، لابد أن هي تفطر وعليها وعلى المرأة في ذلك إيه؟ قضاء. أسئلة كتير على فكرة بس أنا عايزة أدوك في البداية قبل ما أكمل خلينا نخلي هنا بس عايزة أدوك في الخامس ديال اللي هو أهمية السواك إن شاء الله يأخذ حد, من حد منكم السواك يأخذ هو فاهم هو إيه بالإيدي إيه بالإيدي كده كنز سنة النبي صلى الله عليه وسلم استخدام السواك عن في سنة النبي ريت يا بناتي نفهم سنة النبي ونعمل بيها ونكون من أهل سنة انت عاربوا على قبل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر قذر صلاتك على رسول صلى الله عليه وسلم يكون لك يشافعي وأقربك من النبي صلى الله ويرد عليك السلام فانتمي سجدان في سناة النبي سنة رسول لا. من سنة رسول الله يصل العاسم السواك بآخر لحظة يعروبها من الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم السواك كان بيستخدم السواك ما هو هنا استخدام السواك دي من نمت بأني لكنا في الأمور اللي احنا ايه أعمال منسية دي من ضمن الاعمال المنسيه كنا هنذكرها يعني هذا الاعلان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اشق على على الناس بقى مرتهم مع كل يعني يبقى عندك في البيت مع كل صلاه قبل كل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسواك عهره لسنت مرضاه الرب يعني تخيلتي لو بتعملي بترضي ربك بالطهار فمك دلوقتي الأجانب بيستخدموه عشان هو أفضل شيء في علاج الفم المهم في ناس كتير جدا بعض الناس بقولك أسنانت بعد الأبحاث بتاعت السوائل ده والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث لو أنا شوق على أمتي لأمرتهم بالسوائل إيه مع كل صلاة أسواد مفار الفم أظله رعبي قام الحديث أني أن هذا السوائل الذي خرق الله سبحانه وتعالى أو كل ربا لتنصيف الأسنان فهو يفوق الفرشان في مواد الأقفر قيلة مواد أقفر من خمسين ملجة معقامة أفضل من معجون الأسنان <تصفيق> ولذلك يستخدموا سبحان الله يعني عند البدوء وعند الصلاة. صلاة. عند الصلاة على الجنائس وعند الاجتماع من النوم وعند تغيير روحة الفم وعند دخول المنزل وعند الغسل وعند دخول المسجد وعند الاحتضار اه تذكرنا دي عند الاحتضار حتى نكون من اخر مره متمسكين سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويوم الجمعه عند قراءه وعند قراءة القرآن وفي ملامس الذكر لحضور الملائكه يعني قبل ما تيجي مجلس الذكر يعني من يعني طبعا مش هينفع ان احنا كلنا نبقى ماسكين السواك وبعدين نعمل كده كده مع بعضنا لا ده بيتك بقى هناك والناس ما تبقاش شايفه كده علشان يبقى الامر في ايه هو ده الاعمال مش للاعمال الاخرين يعني ليه <تصفيق> ده بالنسبة لي للسواد هو ده اللي انت بس الجزء لا ده هو فيه كلام كتير جدا عن صحه المواقف اللي سبب المصدر مصر مصر, مصر. مصر المسيره نعم من الأعمال ده من اعمال مسيره كان هو فيه كلام كتير جدا في السواد ولما سبحان الله <تصفيق> وعند الموت ايه وعند الموت كده فاسال ربنا سبحانه وتعالى ان يرزقنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل طريقة لاستخدام السواد هو زي طريقة الاستخدام اللي هي الفرشة الزهر الفرشة, الفرشة الفرشة بنستخدمها فوق تحت بكده الصح احنا بنستخدم الفرشة غلط كده هذا خطأ لكن الصح كده نعم نعم اغسلي طرفه، اغسلي طرفه، وحط بقى في البرايح بتاعه، وقفل كيس،, كيس يعني لا لا ما بروش هذا أبداً، أبداً، أبداً. ده في مواد أبداً. لو أنت يعني الواحد بقى عنده صوت بيجي بالسنين، بالسنين. يعني ال اللي بره صعد ممكن إيه؟ يطول الرطوبة أو يتأثر كده ما مسويه إن نفسه قصي ولا يتأثر. يمكن بينشف. لكن لو حطيه في الفريزر يعني لو مثلا مثلاً سوالف طي طري، وحط في الفريزر. فبيقضل قريب وطلع طيب على كده بيقضل قريب بص يا ايمان السواك ده السواك ده ناشب طب ليه؟ يعني عمله منكسر كل الناس ما هو يتدخدق بس لازم يتحطيه في المياه يتنعى شوية في المياه بناشب شوية هو بيعمل زي الفرشة بيكون زي الفرشة بالزبط كده اهو في كمان كل واحد اتنين لا لا بس برده واحد واحد طلع اتنين طب خليها لا لا خلوا الاثنينات عشان يبقى كده واحد هتجيبي بالمقص كده خلي عشان تدي لحد تاني تبدوا الحل هو في طرف كده وممكن استخدامه بالقصايمين بس تراعي منزلش منهم منه بقايا في فمي علشان كده بيبقى حلو جدا في الصيام بيودي الرائحة يعني بينظف البيضالي وعلم هي الرحلة قصي... تقصي الطرف كده بالمقص وبعدين بعد كده تستخدق كده وبعدين ت... بتاعه الطرف بتاعه تفرفطي الطرف كده يبقى عمل زي الايه زي الفرشة زي الفرشة وبعدين بعد كده تعمليه كده تبتلي تعمليه في تنظفي بيه كانت بتنظفي بفرشة تماما هو زي الفرشة تماما طبعاً يبقى فيه في, في نقطة كده من الطري ده مش الطري طبعاً الطري ده اللي بيبقى جنب, ال... بيبقى جنب الكعبة كده أو جنب المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بيبقى طري جدًا بس بعد فترة بينشان فإناش بقى طرفه واتفرفاتي طرفه ده يبقى عامه زي الفرشة ولكل شوية لو لقيته بقى ابتدى يعني ينشف او كده بصي الطرف عامل زي ما كنا ابتبري القلم بصي طرف منه وابتري فقرات الطرف كده واعمليه كده علشان تدفع بيه واسال رب ان يرضغنا اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنتي خدي يا بنتي افدي تمر عليهم هم بعدين كده حالا اديهم بالصف كده بس ما حدش يقوم اه لا لا ماشي ما احنا نتكلم لا ايه لو لا لا لا لا حاولي ان انت تدخليها علشان ما تبرع لكن لو تعرفي اجريك فيه حتى مع الصيام ان انت تستخدميه تستخدمي حتى في الصيام تاخدي تخدي بقولك مطهرة للفم ومرضا للرود مطهر للفم ومرضا للرود نرجع تاني لأسئلة الصادق اعتقد خلاص الوقت مشكلة حويت الوقت انتهى الأسئلة طب على الأسئلة. لا طب لا لا لا لا لا لا تسأل السائلة وتقول، تكون السائلة أن فترة الحج بتكون بها فطور في أثناء رمضان، أن فترة الحج يكون بها فطور، لا صلاة، لا أشفي لا صلاة ولا صيام، ولا مس مص وصح ولا قيام، كيف نستغل هذه الفترة في إفطام الطعام؟ فترة الحج ممكن تسبق واحدة تانية؟ يعني عند ما عندها شخص ازاي انك سبحان الله، انتي ما تصميش لكن تطيعني طعام تطني صايم حاجة تانية ماذا تفتويش عن الذكر بسنك لا يفكر عن الذكر حاجة تأثر انتي ممكن تقرأي القرآن مبينك وبينك ده أنصح حائل وتقرأي وردك وتختم قرآنك عادي يعني أنت يا فارق قدر مثلاً صلاة في المسجد قديم الولد الثاني اللي هو خلصوه كل يوم خلصي معاهم بدون ما تمسي يعني حتى يعني الأذان كالأولى أنا أؤمن في قلبي إنه حتى لو جاء وقال إنه ممكن ما تيجي دليل على إن اللي حا إنك ما تمسوش لكن أنا أرى إنه هي بقول العلماء العلم إن الأولى إن أنت لا تمسي إلا وقتي آه بحالي أفضل ذلك أولى نعم أو تكون حظ القرآن أو تكوني أنت حاملة لكتاب الله وتقرئه عن ظهر القرى توني يومك وبناء على الحائط تكون توني اليوم لا توني لا إسريدي إسري ومسكي حائل وإسريدي أيوة طبعا. فأنت بقولك أنا بقولك الحائط هذا أغتني مظلمة شديدة جداً في هذا الأمر ما يفرق بينك أبداً إلى الصلاة فقط لكن ما فيش حاكة ثانية هتفرق معاك الصلاة حتى ورد القرآن من ورد القرآن الأخت اللي بتقول مريضة والطبيب منعاني من الصوم من الصيام شهر رمضان لأني بتاكد كيماوي ما هي كفارتي أسأل ربي عليش فيك لا يضغل بسطن عليك بقى إطعام عليك إطعام في كل يوم مسكين المسكين المسكين اللي انت بتطعمه إيه ممكن تعمل إيه ممكن تجيه مثلا كل سبعة أيام تجيب لي مثلا لأسرة سبع أفراد او, أو عشر أيام عشر أشخاص ممكن تدي للشهر كل واحد بس لا هم المفروض انها ان انت تدي الايه تدي 30 تدي سبحان الله تطعمني ال 29 يوم يبقى 29 يوم بعد الأفراد الاولى انك تعمل ايه اه بتدي تطعمي كل تطعيم على عدد الايام ممكن عايزه تطعمي يوم يوم تطعمي يوم يوم تطعمي يوم يوم وهكذا تطعمي يوم يوم, يوم. الأخت التسأل ندعو لأبنائهم في النجاح في الامتحانات، أسأل ربي أن يوفق المسلمين جميعا وأبناء المسلمين جميعا يا رب العالمين ويسددهم الأخت التسأل تقول فتر في حمل الثاني 16 يوم وفي الذي الو... بعده كنت مردعا وأطعمت عنهم وحملت بعدها ولم أستطيع الصوم وقالوا لي لابد أن تصومي أيها لابد أن تصومي لابد أن تصومي لأن أنت عندي على الصوم كانت منعتك الوظروف نعم لكن جائز ما حرم استخدام بقاخة الصدر في نهار رمضان لشد الحاسية الصدر استخدام بقاخة ايه جائز استخدام بقاخة الصدر بس يسأل لأن في نوع من البقاخات بيقى فيها ايه آه. مجرد رزاس دي ما فيش لكن في بعض البقاخات بيقى فيها ايه مواد أو خيلة فهذه المحروب دي يسأل عندي الأخت بسأل قول عملي 63 سنة متزوجة منذ ثمانية وثلاثين سنة بيتمت أبناء علبتم وزوجتم ولكن طوال هذه السنوات وزوجي يعملي أسوأ معاملات وعندما فاض به اجتماعنا أنا وهو وأولادي على حال مشكلة هذه المشكلة يعني الله أسلام الله أكبر